وَهُوََّذِي أَن شَج النَّات م عوشَاتٍ وَغي وَمَعوشَاتٍ وَننَّخُلَ وَزَّوْى مُخْتَلِفًا أُكُرُوه وَالزَّتُونَ وَغًَّا وَالزَّيتُونَ وََُّ نَ مُتَشابِأَوْ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 قلوا مما رزقكم الله وَلَا تتبعوا فقوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أعذ ذكرين حرم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أهب بكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام ذا فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا ليضل لي الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما احيا الي محرما على قائ يطعمهم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 وعلى الذين آذوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم سحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك بغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فكن ربكم برحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا الذين من قبلهم حتى ذاقوا باءسنا قل العندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن اتستعون الا الظن وان جاءت البالغه الا مساء الا لكم اجمعين قل هل من مشاء الذين يشهدون ان الله حرم ما اذ شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء